Endi muallimi soningni eng oxirgi beti 48 beti ochamiz va oxirgi suradan yodlashlikni boshlaymiz. Suratun nas. Bismillahirrohmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْبَاسِ الْخُنَّاسِ أَلَّذِي يُوَسْبِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ من الجنة والناس